بسم الله الرحمن الرحيم المكتب العلمي ل ف ض ي ل ة الشيخ الدكتور عبدالكريم ا بن عبدالله الخضير بالتعاون مع تسجيلات الرايه ة الإسلامية يقدم المجموعة الثانية من شرح موطأ الإمام مالك الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن لفضيلة يقدم من موطأ عبد د ع شرح ب ا ل خ ض ي ر ن س أ ل ا ل ل تعالى ل ه بها ينفع ا أن ج م ي ع السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله أجمعين. يقول وصحبه وحدذني أجمعين م عن اله ك من عبد ا ل ل بن أبي بكر وصحبه ا ب ن بن محمد بن حزم ل أ ا ا ر عمرة ر عن عن عبد بنت أبيه ل م ن أنها سادة زرارة رصارية أ خ ر ت أخبرت أ ب ا بكر أنها س م ع ت عائشة ا أم م م ل ؤ ن ي ن ت ق و ل و قد ذكر لها و الذي ذكر لها ب ن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح أ ن عبد الله بن عمر يقول رافعا ذلك إ ل ى النبي صلى الله عليه و سلم كما في الصحيحين و غيرهما إ ن الميت ليعذب ا ببكاء الحي إ ن الميت ليعذب ا ببكاء الحي الحي مقابل يقابل الميت و لا الحي القبيله و ذ ا مات في الحي شخص بكى عليه أ ه ل الحي فهل هذا هو المراد أ و المراد ان الحي مطلقا سواء كان من ا ل ق ب ي ل ة أ و خارج ا ل ق ب ي ل ة بعيد و لا قريب و لا من اتصل ب ا ل ح ي ا ة مقابل الميت على كل حال لفظ يحتمل من امره فقالت ع ا ئ ش ة يغفر الله ل أ ب ي عبد الرحمن يغفر الله ل أ ب ي عبد الرحمن كونه بن عمر و الله عنهما كنته لتحصل ا ل أ ل ف ة وتزول ا ل و ح ش ة ل أ ن ه غالبا ً ا ل ا س ت د ر ا ك يحصل معه شيء من ا ل ن ف ر ة ف إ ذ ا افتتح مثل هذا الاستدراك بمثل هذه العبارات وهذا أ د ب ينبغي أ ن ي ت أ د ب به طالب العلم إ ذ ا أ ر ا د أ ن يستدرك على غيره دعا له و أ ث ن ى عليه بما هو أ ه ل ه مدحه بما يليق به على أ ن لا يغره بثناء كاذب لا يمدحه بما فيه ليتوصل بذلك إ ل ى الدخول إ ل ى قلبه ليقبل ما عنده من حق يغفر الله لابي عبد الرحمن أ م ا إ ن ه لم يكذب لم يكذب يعني لم يتعمد الكذب ع ا ئ ش ة رضي الله عنها لها استدراكات على بعض ا ل ص ح ا ب ة وفيها مصنف للزار ك ش ي ن لكن لا يلزم أ ن تكون ع ا ئ ش ة هي ا ل م ص ي ب ة دائما ع ا ئ ش ة رضي الله عنها مع ما تميزت به من م ل ا ز م ة و م ع ا ش ر ة و م خ ا ل ط ة للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تميزت به من فهم ثاقب مع ما تميزت به لا يلزم أ ن تكون م ع ص و م ة استدركت على عمر استدركت على ابن عمر استدركت على كثير من ا ل ص ح ا ب ة يعني مثل هذا الحديث الذي سمعه ابن عمر و غير ابن ع سمعه عمر رضي الله عنه و بن عمر و صهيب رواه جم من ا ل ص ح ا ب ة عن النبي صلى الله عليه و سلم والمجزوم به ان ع ا ئ ش ة لم تسمعه من النبي صلى الله عليه و سلم بدليل انها ع ر ض ت ذلك عن جمعه ا ن ه ي فما إ ن ه لم يكذب المتعمد الكذب حاشا و كلا و لكنه نسي نسي أ و أ خ ط أ في الفهم فحدث بما ظنه صوابا حدث بما ظنه صوابا انما مر رسول الله صلى و سلم ب ي ه و د ي ة يبكي عليها أ ه ل ه ا فقال إ ن ك م لتبكون عليها و إ ن ه ا لتعذبوا ا في قبرها يعني بسبب الكفر لا بسبب البكاء بسبب الكفر لا بسبب البكاء و عائشه رضي الله عنها عارضت ما نقله ابن عمر من التعميم بقوله جل و علا ولا تزر وازره وزر اخرى حسبكم ا ل ق ر آ ن ولا تزر وازره وزر اخرى والخبر ثابت عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قول ان الميت ليعذب بكاء أ ه ل ه ثابت و ع ا ئ ش ة لم تسمعه من النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام إ ن سمعته من ا ل ص ح ا ب ة فنزلت اللفظ العام الذي سمعته منهم على هذه ا ل ح ا ل ة لكي يتفق ا ل ق ص ة تتفق مع قوله جل و علا و لا تزر ي و ا ز ر ة وزر اخر يشذن بالميت أ ن يعذب على غيره و ك ا ء غيره لكن إ ذ ا تسبب في ذلك صار من وزره إ ذ ا أ و ص ى ب أ ن يبكى عليه لا شك أ ن ه يعذب بسبب ذ ل ذ ا عرف أ ن ه م يبكون عليه و لا ينهاهم يكون قد أ ق ر ه م على ذلك فيكون من وزره ونظيره من سنه س ن ة س ي ئ ة فعليه وزرها وزر من عمل بها إ ل ى م ق ي ا م يمكن يعارض هذا الحديث في ق و ل ه جل وعلا ولا تزره وزره وزره اخرى لا يمكن هذا من وزره نعم م شويه لا لا لا فرق, فرق الشهداء كما يقول ه ل العلم أ ن و ا ع منهم شهيد في الدنيا و ا ل آ خ ر ه ومنهم شهيد في الدنيا فقط ومنهم شهيد في ا ل آ خ ر ة فقط أ ك م ل ه م شهيد الدنيا و ا ل آ خ ر ه المقتول في ا ل م ع ر ك ة بين الصفين هذا أ ك م ل وفيه النصوص ا ل م ط ل ق ة فيه النصوص ا ل م ط ل ق ة خبر هؤلاء ا ل ص ح ا ب ة ثابت عن النبي ع ل ى ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ولا م ن ا ف ا ة بينه وبين ا ل آ ي ة فالميت يعذب إ ذ ا أ و ص ى بذلك في حياته وكان ذلك م ش ه و ر مشهورا عند العرب موجود في أ ش ع ا ر ه م إ ذ ا مت فنعيني بما أ ن ا أ ه ل ه شقي علي الجيب يا ا ب ن ة معبدي الى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد أ ت ى يوصيهم من يبكي حول ك ا م ل مثل هذا لا شك أ ن ه يعذب بفعله بوزنه هو بوصيته و في حكم البكاء ما نهي عنه صار يعرف هذا الشخص و هو من ممن يطرد و يمدح في حياته و يتوقع اعظم من ذلك بعد موته يمدح في حياته و يعرف و يتوقع أ ن ه يفعل معه أ ك ث ر من ذلك بعد موته لا سيما مع وجود هذه الوسائل التي تنشر ا ل أ خ ب ا ر و تشيعها و تذيقها هل يتحمل شيء من ذلك يعرف انه ينعى ويبكى وبي على حسب أ ث ر ه في البلد وفي عند أ ه ل ه وقومه وغيرهم تعرفون أ ح ي ا ن ا الكتابات عن بعض الناس تستمر أ ش ه ر وبعضها في من المبالغ والغلو و ا ل إ ط ر ا ء ما لا يليق بالبشر من لليتامى من للثكاله مثل هذا الكلام يجوز الله جل وعلا الذي خلقهم وتكفل ب أ ر ز ا ق ه م الله المستعان أ س ئ ل ة ك ث ي ر ة جدا ليس فيها ما يمت إ ل ى الدرس ب ص ل ة الا هذا هل لتكثير الصفوف على الميت مع ق ل ة العدد أ ك ث ر ا ث ر في ا ل أ ف ض ل ي ة أ ك ث ر ه ا عن قتل قائد حماس وقائد الشيشان ر ح م ة الله عليهما وعلى غيرهما من المجاهدين الصادقين المخلصين و هذا ليس بعجيب ولا غريب و ليس اللوم على اليهود و على الروس و غيره يعني ماذا ينتظر من عدو هل ينتظر من عدو رافه و رحمه بعدوه من يراه عدوا له ليس اللوم عليهم يعني هذا في عرفهم و اصطلاحهم هذا ما يجب عليهم تجاه عدوهم كما أ ن ه يجب علينا تجاه عدونا ان نفعل به ما نستطيع في ظل و ضوء النصوص ا ل ش ر ع ي ة التي توجهنا المقصود أ ن ا ل م س ؤ و ل ي ة م س ؤ و ل ي ة ا ل أ م ه عليها أ ن تتحد كلمتها و أ ن ترجع إ ل ى ربها عليها أ ن ترجع إ ل ى ربها و تعمل بكتاب ربها و س ن ة نبيها عليه الصلاه و السلام ف إ ذ ا اجتمعت كلمتها على الحق لن يقف في وجهها احد و الله المستعان لكن ا ل أ م ة في هذا الوضع الذي نعيشه ا ل آ ن كما أ خ ب ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و غثاء كغثاء السيد الله المستعان يقول من قال ان ا ل ص ل ا ة على الميت في خمس تكبيرات فماذا يقال بعد كل ت ك ب ي ر ة من الخمس مع ل ع م أ ن ا ل أ ص ل في ا ل ص ل ا ة الدعاء للميت ففي بعد ا ل ت ك ب ي ر ة ا ل أ و ل ى ت ق ر أ س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة و في ا ل ث ا ن ي ة يصلى على النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و في ا ل ث ا ل ث ة يدعى ا ل م ي ت و ا ل ر ا ب ع ة كذلك وان كان ا ل أ م و ا ت متنوعين ت ف ا و ت ي ن فيهم الكبار والصغار فيدعى للكبار بعد التكبيره ا ل ث ا ل ث ة والصغار بعد التكبيره ا ل ر ا ب ع ة وهكذا واما الخامسه وبعدها السلام هذا عندما يكبر خمس تكبيرات وعرفنا أ ن بن عبدالبر رحمه الله يرى أ ن العلماء اتفقوا على ما جاء معهم عليه عمر م ن خ ط ا ب رضي الله عنه من أ ر ب ع تكبيرات و هذا هو ا ل أ و ل ى و عليه عامه أ ه ل العلم يقول هل ت ك ث ي ر تكثير الصفوف على م ي ت مع ق ل ة العدد أ ث ر في ا ل أ ف ض ل ي ة يعني لو كانوا س ت ة س ب ع ة إ م ا م و س ت ة هل يشرع ان يكونوا ث ل ا ث ة صفوف نعم جاء بحق من صلى عليه ث ل ا ث ة صفوف يستدل به اهل العلم على تكثير الصفوف و إ ن كان ا ل أ ص ل ا ل أ ص ل إ ت م ا م الصف ا ل أ و ل فالاول في ا ل ص ل ا ة كما ه م معلوم لكن هذه ا ل ص ل ا ة لها خصائصها هذا ي س أ ل يقول ما الواجب في ك ت ا ب ة ع ب ا ر ة صلى الله عليه و سلم هل تكتب بين قوسين أ م مع نفس السياق حيث سمعت أ ن ه ا إ ن كتبت بين قوسين فمعناها أ ن ه ا ج م ل ة ا ع ت ر ا ض ي ة ما ص ح ة ذلك كتبت بين قوسين أ و بين شرطتين أ و بدون شيء مع السياق هي ج م ل ة اعتراضيه ة اعتراضية اعتراضية ما معنى ن أ لا يتوقف عليها فهم المعنى يتوقف فهم لا الذي قبلها ولا بعدها لو تقول قال عمر بن الخطاب سمعت النبي يقول إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات كلام واضح و مفهوم و مثلها الدعاء ترضي عن ا ل ص ح ا ب ة ترحم على من دونهم كل هذه جمل ا ت ر ا ض ي ة لكن هي جمل د ع ا ئ ي ة في ا ل أ ص ل لكن من حيث الموقع ا ل ع ر ا ب ي لا يتوقف عليها من المعنى فهم المعنى لا الذي قبلها و الذي بعده المعنى واضح و مفهوم بدونها لكن هي امتثال لقوله جل و علا صلوا عليه و س ل م و تسليما حكمها حكمها مختلف فيه بين اهل العلم عامه أ ه ل العلم على انها في غير التشاهد ا ل أ خ ي ر س ن ة و منهم من يوجبها عند ذكره عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و منهم من يقول هي واجب بالعمر م ر ة امتثالا لقوله جل و علا صلوا عليه و س ل م و تسليما مقصودا ا ل م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة بين اهل العلم ومن ذكر عنده النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فلم يصلي عليه لا شك أ ن ه محروم يقول ما الكتب التي يعتمد عليها في نقل ا ل إ ج م ا ع كثير من أ ه ل العلم أ ل ف و ا في ا ل إ ج م ا ع والخلاف و منهم ابن المنذر بن عبد البر أ ب و الحسن بن القطان م ج م و ع ة من اهل العلم صنفوا في ا ل إ ج م ا ع لكن كلهم عليهم استدراكات و لابن حزم مراتب ا ل إ ج م ا ع والابن عليه أ ي ض ا مؤاخذات و أ م ا ا ل إ ج م ا ع الذي يحكونه عمن بعد ا ل ص ح ا ب ة لا بد أ ن ينخرم لا أ ق و ل في كل م س أ ل ة لكن في بعض المسائل فدون إ ث ب ا ت ا ل إ ج م ا ع من بعد ا ل ص ح ا ب ة خرط القتال لكن إ ذ ا نقل ا ل إ ج م ا ع على طالب العلم أ ن يهاب هذا النقل و ان يتوقف عنده و أ ن لا يخالفه إ ل ا بشيء واضح برهان بين لا يحتمل نسخ ولا ت أ و ي ل فعلى طالب ع ل م أ ن يهاب هذه ا ل ك ل م ة خلافا لما يقوله الشوكاني رحمه الله يقول أ ن كثير من دعاوى ا ل إ ج م ا ع تجعل طالب العلم لا يهاب ا ل إ ج م ا ع نعم كثير من ا ل إ ج م ا ع ا ت التي ينقلها أ ه ل العلم ابن المنذر ابن عبدالبر ابن ق د ا م ة النووي غيرهم كثير منها مخروم ل أ ن ه م ينقلون حسب علمهم وكثير منهم يقول لا أ ع ل م في المساله خلافا وهذا أ س ه ل نفي الخلاف أ س ه ل من نقل ا ل إ ج م ا ع و على كل حال هذا الكلام أ ق ل أ ح و ا ل ه أ ن جماهير أ ه ل العلم على القول بها ه و إ ن وجد مخالف فهو نزر يسير فعلى طالب العلم أ ن يهاب مثل هذه ا ل ك ل م ة و إ ن كانت غير م ل ز م ة ل أ ن ه ا لا تعني ا ل إ ج م ا ع على الحق الذي يجتمع فيه م ج ت ه د ا ل أ م ة من أ و ل ه ا إ ل ى آ خ ر ه ا على قول في م س أ ل ة لكن يبقى أ ن هذا الكلام له هيبته ف ي ح ت ا ج ا ل طالب العلم إ ذ ا سمعه ي ه ا ب ه يقول كيف يعرف ا ل م ر أ ة أ ن ا ل أ م ر ا ل و ج و ب أ و الندب أ و النهي ا ل ك ر ا ه ه التحريم ا ل أ ص ل في ا ل أ م ر الوجوب و ا ل أ ص ل في النهي التحريم و لا يخرج عن هذا ا ل أ ص ل إ ل ا إ ذ ا وجد صارف ف إ ذ ا وجد صارف حمل على الندب أ و الكراهه يقول رفع اليدين في ا ل ص ل ا ة من المعلوم أ ن ه في أ ر ب ع ة مواضع و منها بعد القيام من ا ل ش ه د ا ل أ و ل والسؤال متى يرفع يديه هل وهو جالس أ م إ ذ ا استوى قائما مع الدليل السائل يقول منها بعد القيامه من التشاهد ا ل أ و ل جوابه في سؤاله بعد القيامه كان يرفع إ ذ ا قام من الركعتين يعني إ ذ ا قام من الركعتين يرفع مفاده أ ن ه بعد القيامه يعني مع الانتقال مع الانتقال من التشهد إ ل ى القيامه يقول هل ا ل س ن ة في قنوت النوازل الدعاء ب ا ل ن ا ز ل ة فقط دون الثناء على الله و ص ل ا على النبي عليه الصلاه والسلام قنوت النوازل لا شك أ ن ه دعاء يطلب فيه رفع هذه ا ل ن ا ز ل ة ومن آ د ا ب الدعاء أ ن يفتتح بالحمد والثناء ويختتم ب ا ل ص ل ا ة على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول ما ر أ ي ك م في ترتيل ا ل أ ذ ك ا ر مثل اذكار ا ل ص ل ا ة مثل ترتيل ا ل ق ر آ ن أ م أ ن ترك الترتيل أ ف ض ل أ م ا الترتيل بمعنى التزام أ ح ك ا م التجويد نعم من إ ظ ه ا ر و إ د غ ا م وقلب و إ خ ف ا ء ومدود نعم بقدر ما يكون في ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن فلا باس م ا كون الكلام يحبر ويزين الصوت لا ب أ س ل سيما أ ن ا ل إ ن س ا ن ي ت أ ث ر ويؤثر بهذا وهو من ا ل أ م و ر ا ل م ت ر و ك ة التي لم تنقل صيغتها ولا كيفيتها ف ا ل أ م ر فيها سهل لكن لا يشبه كلام البشر بكلام الله جل و علا لا تلتزم في أ ح ك ا م التجويد يقول ل ذ ا لم يكن هناك تجريد للميت ثم مانع من تغسيل ر ا ذ محرم ا ل م ر أ ة كيف يتم ا ل ت غ س ي ر دون دلك و الدلك لا شك أ ن فيه مباشره لجسد الميته هناك م ف ا ر ق ة بين تجريد الميت ا ل ت غ س ي ر و النظر إ ل ي ه التجريد يحجب النظر بلا شك يحجب النظر عدم تجريد تغسيل الميت في قميص أ و من وراء ثوب هذا لا شك أ ن ه يحجب النظر يقول اعتدنا في قبيلتنا أ ن يسلم الرجل على يد أ خ و ا ل ه أ ن يقبل يد الخال والعم و ا ل أ ب والجد نعم هذا لا ب أ س به ثبت في ثلاثه احاديث لا ب أ س به لا سيما لمن كان له حق على ا ل إ ن س ا ن النووي قال أحد أن الإجماع في أ ح د المواضع نقل ا ل إ ج م ا ع على م س أ ل ة في موضع آ خ ر قال إ ن هذا قول الجمهور لا انه ل و يرى ا ل إ ج م ا ع هو قول الكل و ر أ ي ه في هذا ر أ ي ع ا م ة على العلم لكنه يتساهل في النقل وينقل ا ل إ ج م ا ع وينقل ق و ل المخالف لا سيما إ ذ ا كان م خ ا ل ف داود ل أ ن داود ابن ل ن و و ي لا يعتد بقوله فينقل ا ل إ ج م ا ع مع خلاف داود اما غيره ف قد ينقل ا ل إ ج م ا ع في موضع وفي موضع آ خ ر ينقل قول المخالف وهذا أ م ا غفله منه وتساهل أ و انه اما كونه يرى أ ن ا ل إ ج م ا ع هو قول الجمهور هذا ليس في ح ت ه ويرى أ ن ا ل إ ج م ا ع قول الكل يقول ه ل يجوز للرجل ا ل س ب ا ح ة مع زوجته في البحر إ ذ ا سبح معها ولا يوجد أ ح د و ي لابسه ت س ا ت ل لبدنها الا ان وجهها مكشوف إ ذ ا كان لا يوجد أ ح د بالفعل و يجزم ب أ ن ه لن يوجد أ ح د لا معنى لكن ما ا ن له ذلك و المساله بحر نعم لا يملك لكن لو كان في مسبح في بيته لا مانع ان يسبح معه يقول ما حكم أ ط ف ا ل ا ل أ ن ا ب ي ب علما أ ن ه ا ي ق و ل داخل المملكه و في مستشفى الحكمي الظهر الحكومي و الدكتور سعودي قول ا ل راجح أ ل ك ا ل ح ل م يقول ان طفل ا ل أ ن ا ب ي ب هذا ع ب ا ر ة عن ماء الرجل يؤخذ و يؤخذ من ماء ا ل م ر أ ة و يجعل في أ ن ب و ب حتى يتجاوز م ر ح ل ة ل أ ن ه ج ر ب أ ن هذه ا ل م ر أ ة مثلا لا تقبل التلقيح م ب ا ش ر ة إ ل ا إ ذ ا تجاوز م ر ح ل ة أ ف ت ى به جمع من اهل العلم لكن النفس فيها منه شيء فمثل هذا يترك ل أ م ر الله جل و علا س ا ن يسلك المسالك التي أ و د ع ه ا الله فيه و ح ي ئ ه لها يقول دعاء اللهم أ ن ق ل الحرب إ ل ى ديارهم وبين نسائهم و أ ط ف ا ل ه م بين بين نقول من اراد ا ل إ س ل ا م والمسلمين بسوء اللهم اشغله في نفسه يقول إ ذ ا كانت ا ل أ ر ض لا ت أ ك ل أ ج س ا د ا ل أ ن ب ي ا ء فهذا خاص ب ا ل أ ن ب ي ا ء و ادخل فيهم غيرهم و كذلك الشهداء ا ل أ ن ب ي ا ء والشهداء و من ا ر د الله جل و علا إ ك ر ا م ه ومن أ ش ق ى الناس رجل لا ي ت أ ك ل جسده ا ل أ ر ض فمن هو <تصفيق> محمد أ نعم ت الجاوب ن الذي خ س ف به ه ويتجلجل الى يوم القيامه هذا لا ت أ ك ل جسد ه حديث ا ل ب ذ ا ذ ة من ا ل إ ي م ا ن صحيح هناك تعارض بين قول هنا هنا ان ك الله جميل و ح ب الجمال ح د ي ث ا ل ب ذ ا ذ ة من ا ل إ ي م ا ن تعرفون أ ن الشرع في جميع ا ل أ م و ر وسط في تشريعه و أتباعه في أ ت ب ا ع ه في أ ت ب ا ع ه مثلا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يرجل الشعر و يدهن ه و يتزين و يلبس الجميل لكنه لا يبالغ في ذلك و جاء الحث على أ ن يكون الدهان غبا يعني يوم و يوم يوم و الترجل بحيث لا يسرف ا ل إ ن س ا ن في اتباع هذه ا ل أ م و ر ويضيع ما هو أ ه م منها فلو لم يرد إ ل ا أ ن الله جميل يحب الجمال ماذا يكون, وضع الناس؟ ماذا يكون وضع كثير من الناس يكون هناك م ب ا ل غ ة وسرف وتضييع للواجبات فضلا عن المستحبات اهتماما بهذا النوع جاء الحديث الثاني الذي يكسر هذه ا ل ح د ة عند بعض الناس لان بعض الناس تستشرف نفوسهم نعم جاء الحديث الثاني ليبين التوسط ليكن ا ل إ ن س ا ن وسط في أ م و ر ه ف ق ا ل ا ل ب ذ ا ذ ة من ا ل إ ي م ا ن ولو لم يرد إ ل ا ا ل ب ذ ا ذ ة من ا ل إ ي م ا ن ل ر أ ي ت كثير من الناس في أ ح و ا ل بحيث يزدرون فالذي يبالغ في الجمال يقال له ا ل ب ذ ا ذ ة من ا ل إ ي م ا ن والذي يبالغ في ه البذاذه يقال له ان الله جميل حب ا ل جميل والنصوص ا ل ش ر ع ي ة كلها علاج ل أ ح و ا ل الناس و أ و ض ا ع ه م نعم من شم منه ر ا ئ ح ة الغلو تورد عليه ا ح د ي ث الرجاء ومن عرف منه التساهل تورد عليه ا ح د ي ث الوعيد وهكذا ا ل آ ن بعض الناس وهذا موجود ما ه و م ب ا ل غ ة هل ت ص و ر و ن بعض الناس عندهم من الثياب عدد أ ي ا م ا ل س ن ة بحيث اذا خلع الثوب لا يعود إ ل ي ه أ ب د ا ً هل تصورون بعض الناس في بيته ي صالون ي ج ل ثلاث ساعات في اليوم يعني يرد حديث الإيمان من من مجدي جميل يعنى يمع أن يكون بحيث يزدر بين جمعه أضاع نعم من كانت لكن من من أن الناس ويتندر لم مثل البذاذة الله الأمور المهمة مثل لا المسلم ماذا بمظهره؟ حبه به فالدين وسط ولا نعد يقول ما و ج ه ة من يقول أ ن الدعاء على الكافرين فيه تعدي ل أ ن في علم الله أ ن ه م موجودون إ ل ى يوم القيامه المسلم مطالب ب أ ن يدور مع ا ل إ ر ا د ة ا ل ش ر ع ي ة أ م ا ا ل إ ر ا د ة ا ل ك و ن ي ة ا ل ق د ر ي ة ليس مطالبا بها لقائنا ان يقول لماذا تدعو لعموم المسلمين والله يعلم أ ن منهم من يموت وهم ا م ر ت ك ب كبيرا نعم وجد من يمنع حتى هذا من أ ه ل العلم من يقول لا ي ج د الدعاء لعموم المسلمين وجد من يمنع الدعاء لعموم المسلمين ل أ ن في علم الله ان من يموت هو مرتكب كبير هذا يخالف ل ا ر ا د ه ا ك و ن ي ه اذن لا تدعو لنفسك الله عز وجل يختم لك به ولا تدعو لولدك الله عز وجل يستمر عليه انت مطالب بالدعاء انت مطالب بالدعاء وهذه ا ل م ط ا ل ب ة إ ر ا د ة ش ر ع ي ة أ م ا ا ل إ ر ا د ة ا ل ك و ن ي ة فهي لله جل وعلا ي س ت لك يقول هذا أ ح د ه م يمتلك أ ر ض ا في بلده وقد نوى أ ن يتركها حتى ع د ة سنوات ربما خمس أ و عشر ثم يبيعها فهل تجب عليه ا ل ز ك ا ة لها وهل تجب سنويا أ و انه يريد أ ن يبيعها في المستقبل ليستفيد من مالها وكم ق ي م ة ا ل ز ك ا ة لها وكيف يقدرها هذا إ ذ ا امتلك ا ل أ ر ض ب ن ي ة ا ل ت ج ا ر ة يزكيها كل س ن ة إ ذ ا حال عليها الحول بما تستحقه من ق ي م ة بقيمتها وقت ا ل ت ز ك ي ة ب ن س ب ة اثنين ونصف ا ل م ئ ة إ ذ ا ملكها لغير ن ي ة ا ل ت ج ا ر ة لغير ن ي ة ا ل ت ج ا ر ة ملكها ليسكن ملكها ليزرع ملكها ليقيم عليها مشروع أ و لا يدري ما يدري ماذا يفعل بها ف إ ن ه لا يزكيها الا إ ذ ا ب ا ع ا ل م د ة س ن ة و ا ح د ة يقول احب ذ لو ان القارئ لا يحجر و ا س ع بالدعاء عند ب د ا ي ة الدرس له والحاضرين فقط ح ب ب ت التنبيه ل أ ن هذا ا ل ق ا ر ج نحضر الدرس على الانترنت السامعين ي ع ن يشمل ي الحاضرين و ا غ ا ئ ب ي ن هذا يقول ه ل ا الح... ا ل ع ل ا ق ة بين ولد وبنت ب ي ح ب بعض من غير, من غير ما يروا بعض أ و اي شيء مخالف حالها المحبة إ ذ ا لم تكن لله وفي الله نعم هذه ا ل م ح ب ة لا بد أ ن تجر إ ل ى م وراءه لا بد أ ن تجر إ ل ى م وراءه ولو بالكلام ل أ ن ه كما يحرم الفعل يحرم القول و إ ذ ا لم تكن محرم الله لا يجوز له ان يخاطبها إ ل ا ل ح ا ج ة مع أ م ن ا ل ف ت ن ة فمثل ه ذ ا ا ل ف ت ن ة غير م ا م و ن ة والله المستعان صلى الله ع ل ي ك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 حدثني احيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن, عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لاحد من المسلمين ث ل ا ث ة من الولد فتمسه النار إ ل ا ت ح ل ة القسم وحدثني عن مالك عن محمد بن ابي بكر بن عمرو بن حزم عن أ ب ي ه عن ا ب ن ن ض ر السلمي أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لاحد من المسلمين ث ل ا ث ة من الولد فيحتسبهم إ ل ا كانوا له ج ن ة من النار فقالت ا م ر أ ة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أ و اثنان قال أ و اثنان وحدثني عن مالك إن انه بلغه عن أ ب ي الحباب سعيد بن يسار عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليست له خ ط ي ئ ة يقول رحمه الله تعالى باب ا ل ح س ب ة في ا ل م ص ي ب ة يعني الاحتساب الصبر و الاحتساب و الرضا و التسليم فالمسلم تكفر خطاياه و تغفر له ذنوبه بالصبر على مصيبته و لذا لا تمسه النار تكن و هذه ا ل م ص ي ب ة في مقابل السيئات و ا ل أ و ز ا ر إ ن م ا يوفى الصابرون أ ج ر ه م بغير حساب و أ ش د الناس بلاء ا ل أ ن ب ي ا ء حدثني احيى عن مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم ا بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسير حزم عن أ ب ي هريره يقول ا بن عبد البر هذا الاسناد من أ ج و د أ س ا ن ي د ا ل ا ح ا د يقول في الاستذكار هذا الاسناد من أ ج و د اسانيد ا ل آ ح ا د مالك عن ابن الشهاب عن ابن المسيب عن أ ب ي ه ر ي ر ة لا شك أ ن ه أ ص ح ا ل أ س ا ن ي د الى أ ب ي ه ر ي ر ة وهو من أ ج و د ا ل أ س ا ن ي د على ا ل إ ط ل ا ق على الخلاف في أ ص ح ا ل أ س ا ن ي د عند اهل العلم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت ل أ ح د ذكرا كان أ و أ ن ث ى من المسلمين ث ل ا ث ة من المسلمين خرج الكافر ث ل ا ث ة من الولد يشمل الذكر و ا ل أ ن ث ى فتمسه منصوب ب أ ن المضمر بعد فاء ا ل س ب ب ي ة الواقعه بعد النفي فتمسه النار إ ل ا تحله القسم أ ي ما ينحل به القسم وهو اليمين والمراد به قوله جل وعلا وان منكم إ ل ا والدها ث ل ا ث ة من الولد جاوصهم ب أ ن ه م لم يبلغوا الحنس لم يبلغوا الحنس صغار وخص الصغار بذلك ل أ ن ا ل ش ف ق ة عليهم أ ع ظ م و الحب لهم أ ش د و ا ل ر ح م ة لهم أ و ف ر ممن بلغ الحنث الذي بلغ الحنث هل يحصل لفاقده هذا الثواب اذا كان هذا في الصغار فالكبار ا ل شخص عنده م ج م و ع ة من ا ل أ و ل ا د س ن ة خمس سنوات سبع سنوات عشرين س ن ة ثلاثين س ن ة س ن ة خمس سنوات عشر هذا لم يلغ ب الحنث فيهم ا ل أ ج ر الموعود هنا فيهم الوعد المذكور لم يبلغ الحنث الوصف منطبقه لكن ابو عشرين و ابو ثلاثين ما فيه اجر مثل الذي لم يلغ ب الحنث أ و أ ق ل او أ ك ث ر نعم يعني هو في واقع الناس ل شك أ ن ه أ ش د أ ش د و ا ل ر ح م ة ل ل ص غ ي ر أ و ف ر و أ ك ث ر أ و ف ر و أ ك ث ر الكبير بين اثنين اما أ ن يكون ابارا بوالديه ولا شك ان م ص ي ب ة و أ ع ظ م يكون عاق لوالديه م ن ش غ ل ب أ س ر ت ه وعمله مثل هذا أ م ر ه نعم ا ل آ ن الكبير بين أ م ر ي ن أ م ر أ ن يكون برا بوالديه والوالد مرتاح و ا ل أ م من كل وجه ا وريح لا شك أ ن م ص ي ب ة مثل هذا أ ع ظ م لكن تصور ولد ثاني مؤذي عاق متساهل ب ا ل أ و ا م ر مرتكب للنواهي خمور وفساد وشرور واثام فالكبير يحتمل فيه هذا و هذا أ م ا الصغير ل ه ولا شك أ ن ه كلما عظمت ا ل م ص ي ب ة عظم ا ل أ ج ر و لذا يرى بعضهم أ ن هذا خاص بالصغار أ م ا الكبار لا ليس لهم مثل هذا الاجر ي ج ر و ن على قدر ا ل م ص ي ب ة لكن ليس لا يصل الى هذا الحد ومنهم من يقول ان الكبار من باب قياس ا ل أ و ل ى ف ا ل م ص ي ب ة بهم أ ع ظ م يتصورون ع ن ي في هذه الظروف يتمنى كثير من الناس انه ي أ ت ي خبر ولدها اليوم قبل غد من, من, من الشرور و ا ل آ ث ا م التي يرتكبها هذا الولد يوجد ناس ساموا أ ه ل ه م سوء ا ل ع ذ ا فمثل هذا لا شك أ ن ه مصيبه العرق قالوا فمن بلغ ا ل ح ن ث لا يحصل لفاقده هذا الثواب ل أ ن البالغ يتصور منه الحقوق والانشغال عنه عن ا ل أ ب و ي ن بخلاف الصغير وقال زين بن المنيد يدخل الكبير بطريق الفحوى ل أ ن ه إ ذ ا ثبت هذا ب الصغير الذي هو كل على أ ب و ي ه فكيف لا يثبت ذلك في الكبير الذي بلغ معه السعي ا ووصل له منه النفع ويرجح ا ل أ و ل بقوله في حديث أ ن س بفضل رحمته إ ي ا ه م ل أ ن ا ل ر ح م ة إ ن م ا تكون للصغار نعم وهل يلتحق بالصغار من بلغ مجنونا وبقي كذلك حتى مات وهل يثبت مثل هذا ا ل أ ج ر لمن تمنى ذلك لولده ل أ ذ ا ه أ و لتعويقه مثلا أ و غير ذلك يعني الناس عندهم صبي صغير مؤذي هذا اهمل تمنى موته يحصل لهم مثل هذا ا ل أ ج ر أ و عندهم معوق إ ذ ا أ ر ا د و ا سفر ولا أ ر ا د و ا ر ح ل ة ولا ن ز ه ة ولا شيء يحسبون له الف حساب نعم هل يبلغ ا ل أ ج ر مثل هذا نعم هم ما م س ل ت بصبرها الحين وصابر عليها بموت منها ما ب ث م ر ت فؤاد هذا ولد معوق يخذون ه الف حساب لا يطلعون ولا يدخلون يتمنون موته هل يحصل لهم ا ل أ ج ر الموعود به مش هذا ح د ي ث من بعض الناس يصرف علاج لولده مثل هذا علاج لا يعيش إ ل ا به فيقطع يقطع العلاج ا ت ص ر ف هذا يشد الاله نعم لا ما يحصل له ذ ا الاجر ه م و ر معلله و ا ض ح ة و م ع ر و ف ة بدلا من أ ن يصبر ويحتسب وينال ا ل أ ج ر والثواب العظيم من الله جل وعلا صبره على هذه ا ل م ص ي ب ة يحاول التخلص منها لكن ما تصير مصيبه ا ت م ن ى ما ماله إ ل ا الموت لا يمكن يعيش ا ل م ئ ة س ا د يمكن يعيش لا ما ماله ما ق ا ا ل م و ت م الموت ق ا ل يصرف له علاج لا يعيش إ ل ا به يقطع العلاج وينتهي الاشكال ن ل ل مثل هؤلاء الذي أ س أيضا إجهاض عن يولد معوق بالحال ة يعني هي بأي ما إ ذ ا خرج إ ل ى الدنيا ففيه ا ل د ي ة و ا ل ك ف ا ر ة نفس كامل طيب الميت دماغي لو جاء واحد من, الأطباء أو واحد من اولياء ل أ أ ط ب ا ء واحد و من أ هذا الميت دماغيا وقال افصل عنه الاجهزه خليه يموت يجوز إ ل ا ما يجوز لا يجوز بحاله م دامت الروح في ا ل ج س د لا يجوز التعرض له بشيء هذا قتل ع م د على كل حال اذا اجتهد واذا اجتهد ر ح م ة ا له ل حتى الكبير حتى احيانا الاولاد يتمنون من ابر الناس الراحه لابيهم اذا كان عليه م ش ق ة و ك ل ف ة من ا ل ح ي ا ة لا هذا أمر سهل ه ذ امر أ سهل هذا من باب الشفقه يقول حدثني عن مالك الباب شوية طويل يعني ب ن ق ذ الباب الي ل بعده يقول حدثني عن مالك عن محمد بن أ ب ي بكر بن عمرو بن حزم عن أ ب ي ه عن أ ب ي النضر ا ل س ل م ي ابو النظر هذا قال ابن عبد البر رجل مجهول لا يعرف ابو النظر بعض الروايات ابن النظر وبعضها بنسبه وبعضها بدون نسبه يقول رجل مجهول لا يعرف في ح م ل ة العلم ولا يوقف له على نسب ولا يدرى أ ص ا ح ب أم تابع وهو مجهول ظ ل م ة من الظلمات ثم بعد ذلك ذكر الخلاف في اسمه و نسبه و هو بذلك لا يخرج عن حيز الجهاله ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يموت ل أ ح د من المسلمين ث ل ا ث ة من الولد فيحتسبهم إ ل ا كانوا له ج ن ة من النار وقايه فقالت ا م ر أ ة هي أ م سليم كما عند الطبران و غيره و قيل غيرها ا م ر أ ة عند رسول الله صلى الله عليه و سلم يا رسول الله أ و اثنان قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أ و اثنان أ و اثنان هذا <تصفيق> يسمونه عطف ايش عطف كما في حديث تحريم م ك ة إ ل ا ا ل إ ذ خ ر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إ ل ا ا ل إ ذ خ ر عطف تلقيني عطف تلقيني طيب يعني هل لمن حضر أ ث ر في النص العباس قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ا ل ا د خ ا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا ا ل ا د خ ا وهنا قالت أ و ث ن ا ن قال أ و ث ن ا ن نعم المهم الواحد جاء في نصوص تاتي ا ل إ ش ا ر ة إ ل ي ه لكن هل هذا في ذهنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما تكلم بالحديث أ و ط ر أ عليه لما نبه يعني ط ر أ عليه بعد ذلك و أ ي د بالوحي يعني نزل عليه الوحي أ ث ن ا ء ه ا ولا يتصور غير هذا ل أ ن ه ما ينطق عن الهوى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لكن, لكن لما كان لما كان بطلب غيره هذا بطلب من غيره يعني هل ن ب ي عليه الصلاه والسلام يملك مثل هذه ا ل أ م و ر أ و لا يملكها ل ا الله جل وعلا والمبلغ عنه و نبيه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فلما نبه إ ل ى هذا ايد بالوحي كما يقول أ ه ل العلم لا يمكن أ ن يقول هذا مجامله لهذه ا ل م ر أ ة ومجامله للعباس لا لا أبدا أبدا نعم المقصود أ ن هل لا بد من ا ل ث ل ا ث ة أ و اثنان قال أ و اثنان اما ان يكون على سبيل الاستفهام قالت أ و اثنان لهم حكم ذلك فقال أ و اثنان ف أ ي ي د بالوحي يقول عياض فيه أ ن مفهوم العدد ليس بحجه مفهوم العدد ليس بحجه لماذا ل أ ن ا ل ص ح ا ب ي ة من أ ه ل اللسان ع ر ب ي ة و لم تعتبر هذا المفهوم إ ذ لو اعتبرت هذا المفهوم ل ن ت ف ى الحكم عندها عما ع د د ا ل ث ل ا ث ة لكن لو قيل عكس ما قال إ ي ا ه انها نعم ر أ ت أ ن مفهوم العدد ح ج ة ف أ ر ا د ت أ ن يخفف في الامر نعم, نعم نعم لكنها جوزت ذلك ف س أ ل ت الظاهر انها اعتبرت مفهوم العدد و لكنها طمعت ب س ا ع ة ر ح م ة الله عز و جل و جاء ما يدل على الواحد عند أ ح م د والترمذي من ط ر ق نعم هذا طيب يقول ابن عبد البر في الاستذكار ف إ ذ ا كان ل ل آ ب ا ء يدخلون ا ل ج ن ة بفضل ر ح م ة الله تعالى لاطفالهم ا ل آ ب ا ء يدخلون بسبب ر ح م ة الله جل وعلا ل أ ط ف ا ل ه م دل على أ ن أ ط ف ا ل المسلمين في ا ل ج ن ة ل أ ن ه يستحيل أ ن يرحموا من أ ج ل من ليس بمرحوم أ ل ا ترى إ ل ى قوله بفضل رحمته إ ي ا ه م وعلى هذا جمهور علماء المسلمين إ ل ا ا ل م ج ب ر ة ف إ ن ه م يقولون هم في ا ل م ش ي ئ ة يقولون هم في ا ل م ش ي ئ ة ل أ ن ه احتمال أ ن يعذب ه و صغير نعم ل أ ن عند ا ل ج ب ر ي ة ما في فرق بين الكبير والصغير هو مجبور مجبور لا صغير ولا كبير ما في فرق عندهم دا يقول حدثني عن مالك أ ن ه بلغ و أ ن ا بالحباب سعيد بن يسار عن ابي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ما يزال المؤمن يصاب في ولده ذكرا كان أ ن ث ى و حامته قرابته و خاصته ج م حميم حتى يلقى الله و ليس له خ ط ي ئ ة عن مالك أ ن ه بلغه ق ل ن ا عبد البر كذا ل ع ا م ة ر و ا ة الموطا و رواه معنى معنى ب ن بن عيسى القزاز نعم و رواه مان عن مالك عن ربيعه بن أ ب ي عبد الرحمن ر ب ي ع ة ا ل ر أ ي أ ن ه بلغه عن ابي الحباب سعيد بن يسار عن أ ب ي و ر ا د ة أ ن رسول الله سلم قال ما يزال مؤمن يصاب في ولد و ح م ت ه حتى يلقى الله و ل س له خطيئه يقول باجي اي تحط عنه خطاياه بذلك و يحصل له من ا ل أ ج ر ما يزل جميع ذنوبه فهو من ز ل ت ه من لا ذنب له وهذا عند ا ل أ ك ث ر إ ن م ا هو لمن صبر واحتسب يقول, يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه من صبر واحتسب من أ ه ل العلم من يرى ان ا ل أ ج ر مرتب على ا ل م ص ي ب ة و أ ج ر الصبر والاحتساب قدر ا زائد على ذلك يعني يؤجر بمجرد ا ل م ص ي ب ة صبر أ و لم يصبر وكان ابن حجر ميل ا ل ه ا و أ ج ر الصبر قدر زائد على ذلك لا شك أ ن فضل الله لا يحد لكن من جزع وتسخط ولم يرض ى مثل هذا له شان آ خ ر غير من صبر و ا ح ت س ر سمت صلى الله عليك باب جامع ا ل ح س ب ة في ا ل م ص ي ب ة حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أ ب ي بكر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ل ي ع ز المسلمين في مصائبهم ا ل م ص ي ب ة بي وحدثني عن مال عن ربيعه بن أ ب ي عبد الرحمن عن أ م س ل م ة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابته م ص ي ب ة فقال فقال كما أ م ر الله إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون اللهم ج ر ن ي في مصيبتي واعقبني خيرا منها إ ل ا فعل الله ذلك به قالت أ م س ل م ة فلما توفي أ ب و س ل م ة قلت ذلك ثم قلت ومن خير من أ ب ي س ل م ة ف أ ع ق ب ه ا الله رسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجها وحدثني عن مالك ع ن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أ ن ه قال هلكت امراه ن ي فاتاني محمد بن كعب القرضي يعزيني بها فقال إ ن ه كان في بني اسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد وكانت له ا م ر ا ت وكان بها معجبا ولها محبا فماتت فوجد عليها وجدا شديدا ولقي عليها أ س ف ا حتى خلا في بيت وغلق على نفسه واحتجب من الناس فلم يكن يدخل عليه أ ح د و إ ن ا م ر أ ت سمعت به فجاءته فقالت إ ن لي إ ل ي ه ح ا ج ة أ س ت ف ت ي ه فيها ليس يجزيني فيها إ ل ا مشافهته فذهب الناس ولزمت بابه وقالت ما لي منه بد فقال له قائل إ ن ههنا ا ا م ر أ ة أ ر ا د ت أ ن تستفتيك وقالت ان اردت الا مشافهته وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب فقال ا ذ ن و لها فدخلت عليه فقالت إ ن ي جئت أ س ت ف ت ي ك في أ م ر قال وماهو قالت إ ن ي استعرت من ج ا ر ة لي حليا فكنت أ ل ب س ه واعيره زمانا ثم إ ن ه م أ ر س ل و ا إ ل ي فيه افاؤديه اليهم فقال نعم والله فقالت إ ن ه قد مكث عندي زمانا فقال ذلك احق لردك إ ي ا ه إ ل ي ه م حين ا ع ر و ك ي ه زمانا فقالت أ ي يرحمك الله ا ف ت أ س ف على ما أ ع ا ر ك الله ثم أ خ ذ ه منك وهو أ ح ق به منك ف أ ب ص ر ما كان فيه ونفعه الله بقولها يقول للمصيبة الذي للمصيب قبله والباب المؤلف رحمه الله تعالى الحسبة والباب الذي قبله باب الحسبة باب جامع باب المراد بالحسبة رحمه الاحتساب والصبر والرضا والتسليم لما قدره الله جل وعلا وقضاه وبهذا ينال ا ل أ ج ر العظيم إ ن م ا يوفى الصابرون أ ج ر ه م بغير حساب فذكر المؤلف في هذا باب جامع ا ل ح س ب ة في ا ل م ص ي ب ة و ا ل م ص ي ب ة لفظ موضوع في ا ل أ ص ل في ل غ ة العرب لكل من ناله شيء خير أ و شر أ ص ا ب ه الخير و أ ص ا ب ه الشر لكن العرف خص ذلك بالشر بالرزايا و المكاره كما أ ن ا ل ب ش ا ر ة في ا ل أ ص ل بما يسر و بما يكره بشرهم بعذاب أ ل ي م لكنها خصت عرفا بالخير الثواب في ا ل أ ص ل نعم في ا ل أ ص ل ا ل م ج ا ز ا ت ا ل م ج ا ز ا ت من خير او شر على ما عمله الانسان ي ج ل ثوابه إ ن خير ا ف ق ي ر و إ ن شر فشر لكنه في العرف يرادف ا ل أ ج ر قال ا ل أ ج ر والثواب ا ح ت س ب ا ل أ ج ر والثواب وجاء في ذلك قوله جل وعلا هل ثوب الكفار هذا في الخير ولا في الشر ف ي أ ت ي اللفظ في ل غ ة العرب واسع ويخصصه العرف و ي أ ت ي عام مطلق يقيده الشرع وهكذا يقول حدثني يحيى عن مالك عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أ ب ي بكر بعض ا ل ر و ا ة عن مالك س ا د و ه عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أ ب ي ع ن ابيه القاسم بن محمد أ ح د الفقهاء أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليعز المسلمين في مصائبهم ا ل م ص ي ب ة بي و ا ل ت ع ز ي ة التصبير الحمل على الصبر والتسلي تسليه اذا ذكر ا ل إ ن س ا ن الثواب ت ع ز إ ذ ا ذكر العقاب إ ن لم يصبر ويحتسب وصاحب ذلك الجزع صاحبه ما هو أ ع ظ م من ذلك يصبر ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبه ب ان يتذكروا ا ل م ص ي ب ة بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا شك أ ن ه تهون دونها كل م ص ي ب ة فكل م ص ي ب ة تهون دون م ص ي ب ة ا ل أ م ة بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ ن ه أ م ن ه ل ه وبموته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام انقطع خبر السماء يقول ط ا ئ ف ة من ا ل ص ح ا ب ة ما نفضنا أ ي د ي ن ا من تراب قبره عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حتى أ ن ك ر ن ا قلوبنا هذه مصيبه اذا كان موت العالم ثلمه في الدين لا تسد ثلمه هذه شك انها م ص ي ب ة على ا ل أ م ة فموت العلماء لا شك انها مصائب فكيف بمن علم جميع العلماء شيء من علمه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا علم إ ل ا من طريقه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا ذكر المصاب مثل هذا هانت عليه مصيبته اذا ذكر ما جاء من الوعد للصابرين بشر الصابرين الذين إ ذ ا أ ص ا ب ت ه م م ص ي ب ة قالوا إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون على ما س ي أ ت ي والحديث عن القاسم ق ا س م ا ت ا ب ع ي عند بعض ا ل ر و ا ة و إ ل ا هنا عن عبد الرحمن بنه فهو إ م ا مرسل أ و معضل ل ك ن و ر و ي مسندا من حديث سهل بن سال و عائشه و المسوره بن م خ ر م ة و معناه على كل حال صحيح ليعزي اللام لام الامر المقصود يصبر كل واحد من المسلمين نفسه بمصيبته ا ل خ ا ص ة بذكر هذه ا ل م ص ي ب ة ا ل ع ا م ة و إ ذ ا ذكرت م ص ي ب ة تصلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يقول حدثني عن مالك عن ر ب ي ع ة ا بن أ ب ي عبد الرحمن ر ب ي ع ة ا ل ر أ ي عن أ م س ل م ة زوج النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ م المؤمنين رضي الله تعالى عنها أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أ ص ا ب ت ه مصيبه فقال كما أ م ر الله إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون كما أ م ر الله هل في هذا من أ م ر في أ م ر نعم هذا أ م ر ولا خبر يقول كما أ م ر الله أ م ر ولا خبر نعم خبر يراد به الامر إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون إ ن ا لله ملكا وعبيدا و إ ن ا إ ل ي ه راجعون عائدون إ ل ي ه بعد الموت والبعث ليجازي كل عامل بعمله اللهم أ ج ر ن ي أ ي ع ط ن ي أ ج ر ي في مصيبتي و أ ع ق ب ن ي أ خ ل ف خيرا منها إ ل ا فعل الله به ذلك هذا الحديث ص ح ي ح م خ ر ج في مسلم وغيره إ ل ا فعل الله ذلك به ولمسلم إ ل ا أ خ ل ف الله له خيرا منها هذا وعد ممن لا يخلف الميعاد على لسان من لا ينطق عن الهوى انا لله و انا اليه راجعون الله ما اجرني من مصيبه و اعاقبني خيرا منها الا فعل الله ذلك بهم قالت ام س ل م ة فلما توفي أ ب و س ل م ة عبد الله بن عبد ا ل أ س د م خ ز و م ي قلت ذلك من الاسترجاع و ما بعده قالت ما وجهها به عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ثم قلت ومن في نفسها قالت ومن خير من أ ب ي س ل م ة ومن خير من أ ب ي س ل م ا ل إ ن س ا ن ي أ س ف ويندم على شيء ش يفوت ء ي ويظن أ ن ه لا في الوجود مثله لا يوجد مثله وما يدريك ان الله يعوضك خيرا منه قلت ومن خير من أ ب ي سلمه قالت ذلك في ن ف س ه قالت ذلك ب ن ف س ه يعني هل نطقت بهذا نطقت تكون معترضه على الخبر ف ا ع ق ب ه ا الله رسوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فتزوجها ف ت ز و ج ا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فصارت إ ح د ى أ م ه ا ت المؤمنين وقد توفي عنها عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهي م ص ي ب ة فهل لها أ ن تقول بعد ذلك ما وجهت إ ل ي ه ما قالته قبل هل لها أ ن تقول النا لله وانا إ ل ي ه راجعون اللهم اجرني ب م ص ي ب ة و أ ع ق ب ن ي خيرا منها من الثواب يعني أ ع ظ م من هذه ا ل م ص ي ب ة ثوابها يعني لا يلزم أ ن يكون ع ق ب ن ي خيرا منها خير مما فقدت من جنسي يعني ف ق د ت زوج تحتاج إ ل ى زوج له ل أ ن خلاص ا ل آ ن هي أ م المؤمنين واللفظ يحتمل أ ك ث ر من ذلك يقول حدثني عن مالك هذه ا ل ق ص ة ا ل ع ج ي ب ة حدثني عن مالك عن يه ح بن سعيد عن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق أ ن ه قال هالكت امراه أ ة لي ل ق ا س م من محمد ن أ ق ا لي هلكت ل امرأة ف أ ت ا ن ي محمد بن م ك ا ب ن القرضي يعزيني بها يصبرني ويسليني والتعزيه و ا ل ت س ل ي ة تكون بالنصوص وتكون أ ي ض ا بالقصص التي فيها العبر والعظات فقال إ ن ه كان في بني إ س ر ا ئ ي ل رجل فقيه عالم عابد مجتهد كل ا ل أ و ص ا ر متوافر وكانت له م ر أ ه مجتهد فقيه عالم عابد مجتهد في علمه وعبادته وكانت لهم رأة وكان بها معجبا مستحسنا لها راضيا بجمالها محبا لها فماتت فوجد عليها وجدا شديدا وجد وجدا يعني حزنا حزنا شديدا الفعل وجد الفعل وجد له أ ك ث ر من مصدر ولكل مصدر من هذه المصادر معنى من المعاني ف وجداً. وجد وجدا وجد وجدانا وجد ج د ا ووجد م و ج د موجدة و وجد و ج ا ب ه كل واحد من هذه ا ل أ ل ف ا ظ له معنى يختلف عن الثاني فعندنا من هذه المعاني فوجد عليها وجدا شديدا ي ع ن يحزن ا حزنا شديدا إ ذ ا بحث عن ظ ا ل ت ه فوجده نقول إ ي ش وجد لا لا أ ر ي د المصدر نعم وجدا هذا اللي عندنا وجدا حزنا يصير ما ما عثر عليها اذا قلنا وجدها وجدا ما أ ث ر عليها حزن عليها حزنا شديدا مالكها وجد م و ج د ة غضب غضبا شديدا ا ل و ج ا د ة وجد وجاده يكون مصدر مولد نعم مصدر مولد ا ي معنى مولد يعني لا يوجد زينته في ل غ ة العرب ا ل و ج ا د ة ا ل م ع ر و ف ة عند أ ه ل العلم طريق من طرق التحمل في ا ل ر و ا ي ة يعني يجد صحف بخط من لا ينكر خطه من أ ه ل العلم فيرويها عنه بهذه ا ل و ج ا د ة على أ ن ينص انها وجاده واهل العلم يقررون انها م ن ق ط ع ة وفيها شوب اتصال وجد وجودا نعم وجد وجدان الوجدان ايش على كل حال هذه المصادر تراجع و لقي عليها أ س ف ا نعم أ س ف ا نعم ايه لكن ا ي معناه هنا على كل حال من الامكان تراجع سهله موجوده في كتب ا ل ل غ ة كلها كتبون عنها نعم لا لا تواجد غير هذا الرقص ت و ا ج د لا لا نعم لا لا مبصر لا, لا لا ولقي عليها أ س ف ا ان تلهفا حتى خ ل ى في بيت اعتزل الناس قفل على نفسه في بيته حتى خ ل ى في بيت ه وغلق على نفسه قفل على نفسه الباب واحتجب من الناس وهذه ع ا د ة الحزين ينزوي عن الناس الحزين الكائيب بخلاف الفرح الذي يود ويرغب أ ن يعرف الناس كلهم أ ن ه فرح م ب س و ط فهذا أ غ ل ق على نفسه الباب واحتجب من الناس فلم يكن يدخل عليه أ ح د لما غلبه من شده الحزن و إ ن ا م ر أ ة سمعت به فجاءته فقالت إ ن لي إ ل ي ه حاجه ة إن إ لي ل ي ح استفتيه ج ة يعني أ ط ل ب فتياه ل أ ن ه عالم وليس للفتيه إ ل ا العلماء استفتيه فيها ليس يجزيني يغنيني فيها إ ل ا م ش ا ف ه ت يعني ما يكفي كل أ ح د إ ل ا م ش ا ف ه ت يعني خطابه م ش ا ف ه ة دون و ا س ط ة وهذا شيء موجود إ ل ى ا ل آ ن صار ا ل إ ن س ا ن م س أ ل ة ما ي س أ ل عنها أ ي شخص سيما هذا عند ع ا م ة الناس اذا أ ع ج ب و ا شخص لا يقنعون بمن دونه تجد ا ل م س أ ل ة من ا ل ب د ا ي ة تعرفها ح د طلاب العلم يقول لها الا الشيخ فله إ ل ا الشيخ فله ف ي ح ت م ه العامه ومسائلهم س ه ل م ش ي ه ا ادنى واحد لكن لا يقنعهم غير هذا العالم الذي م ل أ عيونهم وقلوبهم ليس ي ج ز ي ن فيها إ ل ا م ش ا ف ا ت ه فذهب الناس ولزمت بابه صرت وقالت ما لي منه بد ليس ل ه ا مفر ولا م ح ي ط فقال لي قائل إ ن هاهنا ا م ر أ ة أ ر ا د ت ان تستفتيك وقالت أ ن أ ر د ت إ ل ا مشافهته يعني هذه نافيه ان نافيه يعني ما اردت الا مشافهته و إ ن من اهل الكتاب إ ل ا لا يؤمنن ا ل به أ ذ ه نافيه نعم إ ن أ ر د ت إ ل ا مشافهه وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب فقال إ ئ ذ ن و ا لها إ ئ ذ ن و ا لها فدخلت عليه فدخلت عليه فقالت اني جئتك استفتيك في امر قال وماهو قالت اني استعرت من جاره لي حليا الحلي والحليا ما يلبسه النساء يتجملن به أ و من ي ن ش أ في الحليه فالتحلي من خصائص النساء التحلي والتزين والتجمل و ا ل م ب ا ل غ ة بيه ه ا من خصائص النساء اني استعرت من ج ا ر ة اللحم تقول حليا الحلي إ ي ش هو الحلي هو الحلي فكنت أ ل ب س ه و أ ع ي ر ه زمانا من ك أ ن ه ا ملكته و ا ل ع ا ر ي ة إ ذ ا طالت مدتها قد ينسى أ ن ه ا ع ا ر ي ة فيستعملها ا ل إ ن س ا ن على أ ن ه ا ملكه ينسى سبب وصولها إ ل ي ه وهذا يقع كثيرا ً في الكتب يستعير ا ل إ ن س ا ن كتاب على انه يستفيد منه يضعه مع كتبه اليوم بكره ذاك نودره نرجعه ثم ينسى وصاحبه يحرج من طلبه ثم بعد ذلك يملكه ا ل م س ت ع ي ل ل أ ن ه نسي وبقي على أ س ا س أ ن ه ملكه والاسم ما كتب عليه شيء فليحرص ا ل إ ن س ا ن على هذه العواري ي ب ا د ل بردها وقد استعار شخص كتابا يهمه في عمله بعد تخرجه عين في ج ه ة واحتاج إ ل ى كتاب استعاره من من صديق ا له ل مكث الكتاب خمس ة و عشرين س ن ة خمس ة و عشرين س ن ة نعم لا ما رجع ما رجع هذا شاهد ان الأم الأم الانسان ينسى لا ا ن ت ب ق ي ت ا ل ق ص ة فاجتمع به المستعير شخص له ع ل ا ق ة بالاثنين فقال هذا الكتاب إ ذ ا ذ ك ر ت ذكرت فلان س ا ل الله خيرا كان الكتاب ممزق ف أ خ ذ ه إ ل ى المجلد وجلده على أ س ا س أ ن ه له ع ل ى أ س ا س أ ن هذه ا ل ع ل ا ق ة التي تربط فلان بفلان أ ن ه أ خ ذ هذا الكتاب وجلده و هو له الكتاب هو من ا ل أ ص ل مجلد بس هو يتذكر أ ن فيه ارتباط بين هذا الكتاب وفلان ولا يتذكر أ ن الكتاب لفلان هذا سببه طول ا ل م د ة سببه طول ا ل م د ة فصاحب الكتاب ي س ت ح ي من صاحبه ان يطلبه وليس عليه اسم ولا ما يدل على أ ن ه له ومع ط و ل ا ل م د ة المستعير ينسى فعلينا ان نكتب يكتب اللسان في مذكرته أ ن عنده كتاب فلان وكتب كثيره من التي وصلتنا من تركات تجد مكتوبا ع ل ي ه هذا ك ت ا ب عاريه من فلان يكتبون ا م ت ق د م و ن عندهم حرص على إ ب ر ا ء الذمه على ق ل ة ما عندهم من كتب المقصود أ ن على طالب علم يعنى بهذا فان الكتب خلاص من ي م ي ز هذا لفلان أ و لعلان فكنت أ ل ب س ه و أ ع ي ر ه زمانا ثم إ ن ه م أ ر س ل و ا إ ل ي فيه أ ف ا ؤ د ي ه إ ل ي ه م احد يتردد بالجواب نعم ج و ا ب ملزم ا ل ش خ ص إ ذ ا جاء ي س أ ل وذكر كل المبررات والمسوغات التي تقتضي الجواب بنعم أ و الجواب ب ل ا هذا ك أ ن ه يلقن من يستفتيه بالجواب ك أ ن ه يلقن من يستفتيه بالجواب يعني ت أ ت ي تستشيره أ و تستفتي عالي تقول وجدت كتاب شخص مبتدع والكتاب فيه شرور سمو اطلعت عليه وجدت فيه كذا وكذا وكذا ش رايك يجوز أ ش ت ر ي ه لا تحتاج الى جواب تعرف أ ن ه لا يريد الجواب انما يريد أ م ر ا اخر فمثل هذه ا ل م ر أ ة لما قالت هذه ا ل أ م و ر كلها وقديما نعم صارنا زمان و أ ع ر ف ه ا الناس استفدت أ ن ا واستفاد غيري أ ر ج ع ه لم ارجعه أ ف أ و د ي ه إ ل ي ه فقال نعم والله ت أ ك ي د مع كل هذا بعد فيه تردد نعم والله يعني ي ز م ك ان تؤديه إ ل ي ه و أ ق س م ت أ ك ي د ا فقالت والله انه قد مكث عندي زمانا فقال, إن فقال ذلك أ ح ق لردك إ ي ا ه أ و ل ى ب أ ن يرد د مكث ز م ا ن ط و ي ل ل أ ن ه اذا كان ز م ا ن يسير يحتمله الناس فيما بينهم يعني لو ت أ خ ر ت في رده لكن إ ذ ا كان ز م ا ن ط و ي ل إلى متى فقالت إ ن ه قد مكث عندي زمانا فقال ذلك أ ح ق لردك إ ي ا ه إ ل ي ه م حين أ ع ا ر و ك زمانا فقالت أ ي يرحمك الله يعني يا فلان يرحمك الله هذا ندا وجد الحرف حذف المنادى أ ي يرحمك الله ا ل آ ن ي أ ت ي بيت القصيد أ ف ت أ س ف على ما اعارك الله ثم أ خ ذ ه منك وحق بك وهو احق به منك ثم أ خ ذ ه منك و ح ق به منك المال و ا ل أ ه ل و ن ودائع كل ما عند ا ل إ ن س ا ن و د ي ع ة المال مال الله اتهم و من مال الله و أ ن ت نفسك ا ل ذ ي بين جنبيك و د ي ع ة ما تدري متى يقال رد هذه الوديعه ي أ ت ي صاحبه ف ي أ خ ذ وما المال و ا ل أ ه ل و ن إ ل ا ودائع ولا بد يوما أ ن ترد الودائع ف أ ب ص ر ما كان فيه ونفعه الله بقولها م و ع ظ ة ب ل ي غ ة م و ع ظ ة ب ل ي غ ة بالتمثيل والتنظير المطابق نفعه الله بقولها ففي هذا ا ل ع ظ ة بضرب المثل وهو أ ب ل غ من المباشر يعني لو قالت له م ب ا ش ر ة زوجتك ماتت الحمد لله ا ل أ ص ل الخلق كلهم عيال الله و عبيد الله يختار منهم من شاء ما وقعت في قلبه م غ ق ع ة لكن العظه بضرب المثل أ ب ل غ من المباشر ولذا جاءت ا ل أ م ث ا ل في ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة جاءت ا ل أ م ث ا ل في الوحيين و جاء في تعظيم ش أ ن ا ل أ م ث ا ل قوله جل و علا و ما يعقلها إ ل ا العالمون يعني ما يفهم هذه ا ل أ م ث ا ل و لا يعتبر بهذه ا ل أ م ث ا ل و لا يستفيد من هذه ا ل أ م ث ا ل إ ل ا العالمون و في الحديث وعظ العالم و إ ن كانت ا ل م و ع ظ ة ممن دونه فقد يخطئ الفاضل و يغفل و يوفق المفضول فلا يحتقر ا ل إ ن س ا ن نفسه يعني و يوجه و إ ن كان مفضولا و إ ن كان في السامعين من هو أ ف ض ل منه يبذل و إ ل ا لو اعتمد على الفاضل في كل شيء ما استطاع أ ن يفعل شيئا فعلى كل من الفاضل و هو اولى ل أ ان يتولى ذلك والمفضول أ ي ض ا لا يعفى من هذا ا ل أ م ر ف ا ل أ م ر مطلوب من الجميع نعم صلى الله إليك باب ما جاء في الاختفاء حدثني ي ح ي ا عن مالك عن أ ب ي الرجال محمد بن عبد الرحمن الرجال, الرجال. صلى الله إليك محمد بن عبد الرحمن. عن أب امه ل ل ر ج ا ح الرحمن م م د عبد بن عن أ ع م ر ة بنت عبد الرحمن أ ن ه سمعها تقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي و ا ل م خ ت ف ي ة يعني نباش القبور وحدثني عن مالك أ ن ه بلغه ان ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي تعنيف الاثم يقول ر ح م الله تعالى باب ما جاء في الاختفاء والابن والضاح ما جاء في المختفي وهو النباش حدثني يحيى عمالك عم عن ا ب الرجال بلفظ جمع الرجل مشهور بهذه الكنيه وهي لقب لانه كان له عشره اولاد كلهم رجال كبار اما كنيته ف ه ب و عبد الرحمن أبو الرجال كنيه بالمجموع فصار لقبا له قد يلقب ب ا ل ك ن ي ة وقد يسمى ب ا ل ك ن ي ة وقد تغلب ا ل ك ن ي ة على الاسم فيضيع الاسم وكما اشتهر هذا ب أ ب الرجال اشتهر أ ن ا س ب أ ب ا ل أ ش ب ا ل يعني هذا أ ب و الكبار وذاك أ ب و الصغار نعم ما في أ ب و ا ل أ ش ب ا ل نعم في أ ك ث ر من واحد أ ك ث ر من واحد هذا أ م ر مطروق محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ح ا ر ث ة بن ن ع م ا ن ا ل أ ن ص ا ر ي عن أ م ه عمره بنت عبد الرحمن أنها انه سمعها تقول لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم اللعن والطرد و ا ل إ ب ع ا د عن ر ح م ة الله تعالى وهذا يدل على أ ن هذا ا ل أ م ر من الكبائر لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم المختفي و ا ل م خ ت ف ي ة يعني نباش القبور يعني لو لم يوجد مثل هذا التفسير بهذا الخبر لا أ ش ك ل امر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي و ا ل م خ ت ف ي ة نعم يعني بذلك النباش سمي بذلك مختفي ل أ ن ه ي أ ت ي إ ل ى هذه القبور خ ف ي ة وهذه ع ا د ة ا ل س ر ا ق سواء سرقوا من أ ج و ا ف القبور أ و من البيوت أ و من غ ي ر ه ا وقد جاء لعن السارق لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده يسرق البيض ة فتقطع يده نعم فلعل المختفي هنا و ا ل م خ ت ف ي ة يراد به السارق والسارق لتتفق النصوص وفسر ببعض أ ف ر ا د ه نعم لعل أ ص ل الحديث المختفي و ا ل م خ ت ف ي ة السارق والسارق ثم فسر من قبل ل بعض ا ل ر و ا ة ب ا ل نباش تفسيرا للعام ببعض أ ف ر ا د ه وهذا الحديث مرسل عند مالك و أ س ن د ه يحيى بن صالح و عبد الله بن عبد الوهاب كلاهما عن أ ب ا ل رجال عن ع م ر ة عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت و على كل حال نبش ا ل ك ب و ر سرقه من ا ل أ ح ي ا ء حرام ب ا ل إ ج م ا ع و م و ج ب ا لحد شروطها و ا ل س ر ق ة من القبور كذلك ي ش م ل ه ذ ا اللعن و ي ف ر ض من أ ف ر ا د العام داخله في عمومه لكن هل فيها قطر النباش ينبش القبر و ي أ خ ذ الكفن يسرق الكفن توجد في بعض العصور من يخرق الكفن قبل تكفين الميت به ليفسده على السارق ان يصل ا ل أ م ر ببعض القلوب إ ل ى هذا الحد إ ل ى هذا الحد الفقهاء يذكرون في الزنا أ ن ه يذكرون الزنا ب ا ل م ي ت ة مثلا ا م ر أ ة م ي ت ة زنابيا ه ذ ا موجب للحد ولا غير م و ج ب يعني فرد اصلي فرد اصلي أ ل ا يمكن أ ن يقال مثل هذا أ ع ظ م من الزنا ب ا ل ح ي ة نعم أ ل ا يمكن أ ن يقال أ ن ه أ ع ظ م صلى الله ع ل ي ه وسلم ل أ ن ه يدل على مسخ القلب بالكليه مثل هذه ا ل ص و ر ة يعني قلب ممسوخ بالكليه فيحتف ب ا ل أ م ر ما يزيده عن الحد المحدود شرعا فلو زيد في حد مثل هذا ل أ ن ه وصل إ ل ى حد ت أ ب ا ه البهائم السارق النباش الذي يسرق من القبر لا شك أ ن القبر ح ر س حرص ف إ ذ ا سرق ما يبلغ النصاب نصاب القطر يقطع و ل ا ما يقطع هل يشترط أ ن يكون للمال مالك معين أ و لا يشترط إ ن م ا سرق السارق و ا ل س ا ر ق ة ينطبق عليه اللفظ و ا ل ش ر ط م ك ت م ل ة قل مثل هذا في من سرق من بيت المال مثلا أ و سرق من ا ل أ م و ر من ا ل أ ش ي ا ء ا ل ع ا م ة ا ل م ش ا ع ة مثل مسجد م د ر س ة يقطعون ما يقطع نعم اختصاص كيف هذا اختلاس وليس ب س ر ق ة يعني سرق من حرز ما لو لم يكن حرز مثلا القبر حرز وبيت المال محرز لكن مثل المسجد قد و ا ل أ م و ر ا ل ع ا م ة والمدارس وغيرها قد يقال ولذا ي د ر أ الحد بهذا وبعضهم ي د ر أ الحد ب ا ل ن س ب ة لمن سرق من بيت المال ل أ ن له فيه ش ب ه ة ملك هو واحد من المسلمين لكن إ ذ ا ر أ ى ا ل إ م ا م أ ن قطع مثل هؤلاء الذين يسرقون من المساجد ومن المدارس ومن بيت المال ومن القبور ر أ ى أ ن قطعهم تعزيرا يحقق م ص ل ح ة ويقطع الدابر دابر السرقه لا سيما اذا اشتهرت واستفاضت نعم له ذلك يقول حدثني عن مالك نعم ا ل ل ه سرق مال محترم من حرز يبلغ النصاب وش المانع ما في مانع لكن بعضهم ينظر المالك يقول له مالك ت أ ث ر نعم شو كافر ووصل انه مخاطب بالفروض ومطالب بما يطالب به المسلم شو المانع نعم لا شبهه له في نعم بلا شك ليس له شبهه ببيت المانع يقول حدثني عن مالك أ ن ه بلغه يقول أ ب و عمر كذا ل أ ك ث ر ا ل ر و ا ة ب بعضهم مالك عن أ ب ي الرجال عن ع ا ئ ش ة موقوفا يقول ولا ع ل م احدا رفعه عن مالك أ ن ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو و ح ي تعني في الإثم. كسر عظم المسلم ميتا عظم الإثم المسلم كسر ك ك س ر و حي تعني في ا ل إ ث م للاتفاق على فعل ه ذلك في ا ل ح ي ا ة و الموت يعني كسر عظم المسلم حيا ً و ميتا ً حرام بالاتفاق لا بالنسبه للحي فيه قصص بخلاف الميت الميت ما في قصص نعم لا ما ي ل س م ل أ ن ه قد قد يوجد ا ل إ ث م قد يوجد الاثم في, في الاعتداء اللي ما في قصص حتى في احد ل أ ن ه ليس ملازم ل ل ا نعم أ ي ه عزيزتي على كل حال يشتركان في ا ل إ ث م ويفترقان في القصاص والدين وهذا الحديث وان كان غير متصل عند مالك إ ل ا أ ن ه مخرج عند أ ح م د وابي داود ا ب ن م ا ج ع ع ا ئ ش ة أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال كسر عظم الميت كسر عظم الحي وحسنه ابن قطان وقال ابن دقيق العيد أ ن ه على شرط مسلم و ل و شاهد من حديث امي سلم خرجه ابن م ا ج ع فلا يجوز أ ذ ي ة المسلم حيا ً كان أ و ميتا ً الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا و إ ث م ا مبينا لكن إ ذ ا دعت ا ل ح ا ج ة إ ل ى كسر عظمه وقل مثل هذا إ ذ ا دعت ا ل ح ا ج ة إ ل ى نقل بعض أ ع ض ا ئ ه نعم هل نقول لنا ضروره قدر بقدرها و الحي أ و ل ى من الميت كما قال ابو بكر ب ل كفن رضي الله تعالى عنه و أ ر ض ا ه الحي أ و ل ى بالجديد من الميت أ و نقول هذه أ م و ر لا يملكها ا ل إ ن س ا ن لنفسه فلا يملكها غيره هذه أ م و ر ا ل إ ن س ا ن ما يملك شيء من نفسه لا يملك العين و لا يملك غيرها من ا ل أ ع ض ا ء و هذا هو المتجه ا ل إ ن س ا ن لا يجوز أ ن يتصرف بنفسه فضلا عن أ ن يتصرف به غيره لا يجوز أ ن يتصرف ا ل ن س ا ن بنفسه فضلا ان يتصرف ف ه غيره ولا أ ح د ولا أ ق ر ب قريب ولا بعيد ولا بيع ولا مجان ولا شيء لا يملك هذا نعم هذا الدم ي ق و ن أ ه ل العلم يتسامح فيه ل أ ن ه متجدد متجدد ما يتضربه ر الشخص على أ ي وجه كان و إ ل ا ف ا ل أ ص ل أ ن الدم عند أ ه ل العلم نجس وبيعه حرام نعم الدم نجس وبيعه حرام ه ن ا عن ثمن الدم لكن ما ي أ خ ذ ه المتبرعون من هدايا مثلا س ا ع ة ولا م ي د ا ل ي ة ولا هذه ليست ق ي م ة عندهم ليست ق ي م ة إ ل ا من نظر إ ل ي ه ا يعني ما يتبرع إ ل ا بهذا نقول ما يوجد نعم إ ذ ا ما يملك إ ذ ا ما يملك يا أ خ ي ما يملك أ ن ت قل مثل في عبد مملوك يباع ويشترى هل لسيده أ ن ت ب ر ع و ل ا ي شل ح ه ما يملك يا أ خ ي هذه نفس م ح ت ر م و م س ل م ة لا يجوز ا ت ص ر ف فيها ولا ت ع د ي عليها حيا ً وميتا ً كل حكم واحد هذا بعد العبد يقطع أ ك ث ر له مشكله、بقى. صحيح يا اخوان هذه أ م و ر ما يملكها ا ل إ ن س ا ن نعم هو افتى من أ ف ت ى بجواز التبرع نعم لكن يبقى أ ن ا ل أ ص ل هذا الانسان أ ص ل ل إ ما يملك نفسه ك ي ف يملك غيره يتبرع به يقول من أ ف ض ل من علق على تفسير الجللين ا ونبه على ما فيه لا أ ع ر ف تعليق كامل من أ و ل الكتاب إ ل ى آ خ ر ه إ ن م ا للشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى تعليقات على المسائل ا ل ع ق د ي ة في الربع ا ل أ خ ي ر مقرر المعاهد ا ل ع ل م ي ة يعني من س و ر ة غافر إ ل ى آ خ ر ا ل ق ر آ ن هناك تعليقات م و ج و د ة في السوق م و ج و د ة يعني لكن المسائل ا ل ع ق د ي ة ا ل د ق ي ق ة التي لا يدركها كثير من الناس لا أ ع ر ف احدا تصدى لها والكتاب ب ح ا ج ة يقول يوجد في ن س خ ة خرجت في ا ل موطا ج م ع جميع الروايات فهل ينصح بشرائها ن ع م اقتناؤها طيب لكن ينبغي أ ن تكون عنايه طالب العلم على ر و ا ي ة و ا ح د ة في أ و ل ا ل أ م ر ياته ب ن س خ ة و ا ح د ة على ر و ا ي ة و ا ح د ة و يشير إ ل ى ما عداها من الزوائد لا يدخل بعض الروايات مع بعض لا يلفق بين الروايات يقول لو كنت أ ح ف ظ ا ل ق ر آ ن و مررت ب آ ي ة س ج د ة و أ ن ا أ ر د د ه ا أ ك ث ر من عشر مرات ماذا أ ف ع ل هل أ س ج د ل ل ت ل ا و ة كل ما ق ر أ ت ه ا هذه م س أ ل ة عرضت بنا سابقا و عرفنا ا ل أ ق و ا ل فيها ان من اهل العلم من يقول لا يسجد م دام يعلم او يتعلم كل ما مر ل أ ن ه لا يقصد بذلك ا ل ت ل ا و ة و منهم من يقول يسجد كل م ر ة و لكن القول الثالث هو الوسط ان م ر ة و ا ح د ة ت ك ف ي عن الجميع يقول ا س ت أ ج ر ت عاملا لكي يغسل لي ا ل س ي ا ر ة كل يوم ب أ ج ر ه ش ه ر ي ة خمسين ريال و سافرت في شهر من ا ل أ ش ه ر و لم تكن ا ل س ي ا ر ة م و ج و د ة فلم اغسلها لذلك لم أ ع ط ي ه الخمسين عن ذلك الشهر هل هذا العمل صحيح أ م ا المانع كان مني ولم يكن من ا ل أ ج ي ر لذلك ت و ج ب علي أ ن أ ع ط ي ه حقه إ ذ ا كان الاجاره هل هي عقد لازم أ و جائز إ ذ ا قلنا عقد لازم فلا بد من رضاه وعلى هذا لا بد أ ن تعطيه الخمسين و إ ذ ا قلنا أ ن عقد جائز ل أ ح د الطرفين أ ن يحلها ولو بغير رضا ل آ خ ر لك أ ن تسافر من غير إ خ ب ا ر ه و له أ ن يسافر من غير ع ل م ه على كل حال لو أ ع ط ي ت ه الخمسين كان احواله لكن احتمال أ ن يكون ما هو مشترك انه قصر نفسه على هذا الشخص وتعطيل العمل من طرف لكن تعطيل هذا العمل متبق عليه من طرف دون ل ا ر دون رضا ا ل آ خ ر على كل حال حسب ما هو مقرر في الاجاره هل عقد لازم وجاهز ف إ ذ ا قلنا عقد لازم تلزم الخمسين نعم لانه لا بد من رضا الطرف الثاني و ا ل ص ل ح خ ي ر على كل حال يقول بعض ط ل ب ة العلم من يخرجون ا ل ق ن و ا ت يؤلب على ط ل ب ة العلم ب أ ن ه م أ ه ل بطون وموائد ولا يهتمون إ ل ا ب ا ل إ ن ك ا ر كطائش م م ط ا ئ ش وستار أ م ا التفجيرات فلا يتكلمون فيها وهذه ب س خ ر ي ة الدين ماهو ما بلبس ب ش و ط على كل حال اسلاء ا ل ن ص ي ح ة و ا ل أ م ر والنهي ليس بهذه ا ل ط ر ي ق ة ليس بهذه لا يتم بمثل هذه ا ل ط ر ي ق ة هذه المنكرات على حد سواء كلها تنكر فهذه المنكرات وهذه المنكرات ف إ ذ ا أ ن ك ر هذه لا يسخر ممن ن لم ينكر لا يسخر ممن ن لم ينكر هذا اذا ما اتفقنا على أ ن هذا العمل منكر ينكر يقول ما كتب الزهد التي تنصحون بقراءتها هناك الزهد ل ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تعالى والابن المبارك ولوكيع ولهناد بن السري وجمع من أ ه ل العلم أ ل ف و ا في الزهد كلها كتب ط ي ب ة استفيدوا منها طالب العلم الزهد ا ل إ م ا م أ ح م د إ ل ى ا ل آ ن ما بعد ط ب ع طبع, طبع ك ا م ل ة محققه ل أ ن ه أ ك ب ر من الحجم الموجود أ ك ب ر بكثير من الحجم الموجود وطبعه ام القرى ا ا ل ق د ي م ة ج ي د ة في ا ل ج م ل ة الزهد بن المبارك تحقيق الاعظم مجلد كبير موجود